سلوك طريق الهداية نعمة عظيمة من نعم الله على العبد فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولكن لا يختار للهداية والاستقامة إلا من يحبهم ويصطفيهم وإن تضع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله قل لا يصطوي الخبيث والطيب ولو أعجبك ولو أعجبك كثرة الخبيث ما كان الله يذر المؤمنين على ما أنكم علي حكت يميز الخبيث من الطيب كيف يتميزون؟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 ثمن الوصول إلى آخر الطريق قالي كان لابد أن يدفع الثمن قالي ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا وما أقلهم ولا يعلمن الكاذبين وما أكثرهم مصداق قوله وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين الطريق ليس بالسهل بل مليء بالمصائب والالام محفوف بالمخاطر والهموم والغموم ولقد تنزل على الانبياء وهم احب الخلق الى الله من المصائب والالام والله به عليم لذلك قال ابن القيم يا دني الهمه يا ضعيف العزم الطريق طريق ناح فيه نوح والقي في النار الخليل واضجع للذبح اسماعيل ونزل الضر على ايوب وفقد الولد يعقوب وادخل السجن يوسف ونشر بالمناشير يحيى وشج رأس الحبيب لكنكم تستعجلون اذا نام المسافر واستطال طريق فمتى يصل الى المقصود استلعى غالية لذلك كان لابد ان يكون الثمن الثمن غالي فماذا قدموا قدموا كثير قدموا في الطريق ما لا يخطر على البال فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي، وقاتلوا وقتلوا، كل في سبيل الثبات، كل في سبيل نصرة نصرة هذا الدين. خذ من دمائنا اليوم حتى حتى تربى. نذلوا الأمفس والمهج والأموال، حتى نثبت. لا بد أن نعرف ما الأجر المترتب على الثبات؟ ما الأجر المترتب على الثبات؟ وجزاءهم إما صبره جنة وحريرة.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 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه من رجال صدقوا ما عاهد الله عليه.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 آية واحدة تغير مجرى القوم، فانظر ماذا صنعت فينا الآيات في القرآن من الأوامر بإقامة الصلاة اكثر من تسعين امر ثم انظر في واقعنا مع صلاتنا. الآية تغير مجرى القوم، آية واحدة تغير مجرى القوم، فانظر ماذا صنعت فينا الآية تغير مجرى القوم، آية واحدة تغير مجرى القوم، فانظر ماذا صنعت فينا جوال تذكر زادك المدخر. ولمزيد من التواصل يمكنك زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني آية واحدة تغير مجرى القوم فانظر ماذا صنعت فينا الآيات